وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذين امنوا يا قوم اتبعوني أَهْدِكُمْ سبيلا رشدا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 إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال